يا ساكنين النقب بين الأسلاك في الخيم جودو يا ساكنين بين الأسلاك في الخيم جودو جودو بالعطاء بالإيمان بالإرادة جودو للكبير والصغير منكم غصب عن الجلاد فارض وجوده للكبير والصغير منكم غصب عن الجلاد فارض وجوده يا أبضلنا في النقاط والمعتقلات مهما مرت الأيام لازم لازم تعودوا لازم تعودوا للأهل الجيران للوطن للحار لفلسطين لازم تعودوا للأهل الجيران للحار لفلسطين للوطن يا أغلى شباب لازم تعودوا من المعتقلات للاهل للكراه للحارة لفلسطين يا أحلاق يا أحلاق شباب يا أحلاق شباب يا أحلاق شباب شباب يا احلى شباب يا احلى شباب يا Marhab marhab, kulluht haoui, jiratul karab, kum al Arabi. Marhab marhab, kulluht haoui, jiratul karab, kum al Arabi. Yajin al Nab, sabara البث الحرية اي فهد احمد بالجِبَاب هو القبْلَ غربي هبطننا الحرب الشعبي هبطننا الحرب الشعبي Who I'm